انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناءا عليك انت كما اسميت على نفسك ويقول اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك الذكر عقب السلام من الوتر يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات والثالثه يجهر بها ويمد بها صوته يقول رب الملائكه والروح